وعده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبوه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين إلى يوم الدين أما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى تراكبوا في الجزء والنجوى لتنالوا الصلاح والخلق بالدنيا والنجاح والعمل بلاء في العقبى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا الا وعنتم مسلمون امه الاسلام بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ونذيرا برسالة كافة إلى جميع الخلق ليبرج الناس من ظلمات الكفر والضلال إلى نور التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ ومن ظلمات الجهد إلى نور العلم والرشاد ومن عبادة النبوش والشيطان إلى عبالة الملك الزيان ومن نتواف الشبيرية إلى تموك الأحلاف الإسلامية ومن ضبيان العقل والعراف إلى انضباط الشرع وحي ومن التعلق بالدار البامية إلى التعلق بالدار الباقية للنعيم بالدرجات العلا أيها المسلمون إن الله شرع دين الإسلام ليكون منهج حيات للبشرية يشيل الطبقات كامي وتعليماته فما شنوا من شور الدنيا فما شنوا من شور إلا ولإسلامه حكم وبيان ليُحبَّد العباد الغاية التي لا خلقوا وما غلب الدنيا وإن شئ إلا, إلا يموت. وللسلم حياتهم كلها عقيدة وعبادة وسنوكا وأقوى شغفية ومعامدة وأخلاق وشغباق وزيادة وتعليم إلى غير ذلك من فرقة الإسلام قل إن صلاتي ونشكي ومعياي ومماتي لله رب العالمين لا وقد رسم الإسلام هذا المنحل بأعظم بيان وعجل عبارة فأقام آدل لزمه وصفا عالمة وَأَرْسَلَ واحدة بلا عشق بلا مجرد ولا عشق ولا ولا غزوص وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك في هذا كتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك. ما رفضنا بالكتاب من شيء وانزلنا عليك الكتابة جديدا لكل شيء بين لهم وصولك قائلين في بالله واخلاص التوحيد له وصول كل العباده له جل وعلا وان هذه العباده لا يستحقها سواه جل وعلا لا يستحقها سواه لا ملكم مرة ولا نبي مرسل وبين لهم حقية عين أجمع الله وصفاته بأن كل مدى بالله الأجمع والصفات على ما يريق بجلال الله إذ ذاتاً بلا تعويل وتنزيئاً بلا تعذيب شيء وهو المصير شيء السميع المصير وبين لهم الإيمان بملائكه المقربين المقربين من كل حقل دعوى بشريه عباد مكرمون لا يعظون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يبصرون وبين لهم الإيمان برسل الله التي انزلها على اندمائه وهو يؤسس التوراه والانجيل والقرآن فالزبور وطلوب ميزا مره وطلوب إبراهيم وموسى إلا أن القرآن الكريم أفضلها وأسمعها مهيمنا عليها كلها يعفق الحق ويضل الفاضل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا بما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه والإيمان برسل الله الذين صدقهم الله إنسانية بشريّة نؤمن بهم جميعاً ولا نفرق بينهم وهم متابعين للباطل وأفضلهم سيدهم وعندهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به إيمان بجميع الرسل والفق فيكم هم بجميع الرسل آمن الرسول بما أنزل إليه وفيه والمؤمنون كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نبذلق بين أحد الرسل. الآية. معلو بقضاء الله وقدره وان ما شاء الله كان وما لم يشى لم يكن وان كنت ما يدريه فهو اللَّهِ ارادة الله الكونية يوابق بِاللَّهِ تبصر باللوح المنهور وما كان بالازل لا يكون شيء من ذلك لا من شعور الكون ولا من احزال البشر وان الصهاعة فلا ترانة واختيارا بلا اجبار يختار مياه ما يشاء. فإن اعطار الخير يوجي به. غير ذلك يرغب عليه. فمن يعمل من صالة دروة الخير يرى. ومن يعمل من صالة دروة شر يرى. من ذكى وقطع من ذكى. لأنه لإذا قاد يكون دائما في هذه الدنيا بل يرحل عنها إلى الزجل غير قادم فإما نعيب وإما عذاب وبعد ذلك الزعم والنشور والبسوء وميزان الأعمال فالضوء الظهر عند ذلك ينال الأؤمنون فضل الله من درشاد النعيم وينال غيرهم من الغفار العذاب الأليم وغذبت الجنة للمشتقين وغذبت الجريم لراوين. بيّن الله العباد صريقة ما يقذبون إليه ويقوط لتهم به فشرعا لهم أنه عجبا تعدده من السوم الصلاة والزكاة والصوم والحج والأركان وإذانه ليكون العرض دائم الصلاة برصه فيه العقلة والروحية وعياة كريمة وتزفية للناس وتعادة في الآخرة أيها المسلمون هو بحديث لهم فوائد التي تقوم علي أسرة وعلي الأسرة هي الخلية الأولى لبناء المجتمع وبيان مقصرة بين الزوجين بالزواج المشروح وما لكل من الزوجين المواد وما عليهم الحق ودعاهم الى تربية الاولاد تربية ايمانية لرجالين صالح في الدين اجاز امته افراده لبنات صالحة لبناء مجتمع صالح وبينهم غلابا من الزر والإحسان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ومن واردين إحسانا وحق الأبناء في التربية والتوجيب يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وبين حتى الضحيم في الصلة والمودة لذا كنت مصرد مصرة قوية كثماتك فإن الزك والتشدد أيها المسلمون أيها المسلمون وأوضح الإسلام للمجتهى للأعطواء إلى العلاقة الاجتماعية وأنه قامها على الإيمان ونقوة إيمانية إنها منهم حروا ودعى المؤمنين للتناصر والتعال بينهم فذلهم في تواثيم وتراؤهم وتعاطبهم كهذا للجسد الواعي إذا اشتكى من عمرهم سدى له سائر الجسد من حفا والتراب كرامتا اخيه ويبعد لنهانته واستعيد لفتاعدته يقول مسلم مسلم لا يظلم ولا يسلم من كان بحاجة اخيه كان الله بحاجة. في فقد عم مسلمي كربة من قرور الدنيا فوز الله عنه كربة من كرة يوم القيامه بينهم اصول التلاعب التجاري والمالي صح بينهم عقوسا والمحظمة. والمحرمه اباح البيع وحرم الزفاف وامر بالوفاء بالعقوس واداء الامانه والنصر والفزع بالبيع والشراء والمعجز عن التجريب والخير والخزاع والزعاله والغضب بين لهم جعل الحلال والحرام من المتبقى والمشروف فهذا مطيبات إذن يخل ويشرب ويشرب إذا لم يجب إذا مدعوه إذا لم شرب ولا تنزيل حب ما عليهم إذا دولا مخمزين والمسيرات يغادوا وكلما يهدد صحة انسان وكلما يهدح الانسان ارشدهم الى مكان من الاخلاء ولا حال من حاله والبر مشائدهم والعلم مكان من الاخلاء ولا من واليوم عليه الرطال الثقيمه جلوسه وناقشوا وسخريه والجيزه وسرطان للمسلمين حطم عليهم الفواحش وكبيرها. حظم عليه البوعيس بخيرها وكبيرها. وكل ما يعطي إليها. الزنا وما يفذب إليه في الخلوة بلا محرم. في الخلوة بلا زمية. او سفري بلا محرم. او علاقة في انتفاله الشر. كما حظم عليه السلفة وقلن. والعزوة وقلن على الناس بإثماعيه وامواله وآخره. قل إنما حظم i said you know, شرع عدم عقوبات شرعية لمن سلك فريق الاجرام وانساك الهدود والمحظمات ليكون راجع لموما مرد يكون عقوبة لمن وقعبها وعبتة لمن لم يقع بها فشرع الإطاث بالفترات العدوات والجلسة العدوات ولكم في الإطاث حياة شرع حدثنا وحد قصد وحد محصد وحد الخدم تنسمى الغابة والمسلمين وتدفع الضرب وعوش بالعجل والإنصار اضغاء الحبر وعلا يكون الحق فنهى الحديد للطوار وعين مع القاضي مع الحديد لطلابتنا وهو يا يا داود إنا جمعناك قريبة منهم تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع بها ويضلك عن شريك الله بيّنناهم أن ولاية بين المسلمين رئيساً على العائل الإسلامية لا على الوطنية والقبيلة والدرج بين لهم بقوف الحاكم على رعيته من وجود طعاة ويأمر كما أمر وجل منعاً ما لم يأمر في معقية أو ينعم فيه وحزّهم على وحزّهم على حزم منعجاب الحاكم وارسلهم وارسلهم يلقون مع بكل الشدائد والتعاون مع فيما يحب فيما يحبوا عدما ويبذرون عدما ومركات فيها وحتى الحاقين على حد كبيرين وتحقيق الحياة الشريفة لهم والثي والشبقة والعزبين بينهم وعدم والدين وذو العدل والدين وعدم والعباد بينهم حتى وصل على على التعاون والتآل فحذرهم من الله وعمرهم باجتماعي الكلمة من الله ولا تغفقوا ولا تنادعوا فتشتروا وتجر بريعكم. ولا تنزعوا فتشر وجل بريعكم امرهم بتحديد الشرط في كل شؤون حياتهم الوقتية والجماعية ستكون حياة محبولة من انتر الله من احكام وما وضع من وطراحض. وما اجرى عن اعالمه وعلوم وما ارسل بين اخلاق وفضائل ارسل الى النمو الامه علميا واعتقاديا وجراحيا واصطناعيا وارسل الى بكل سبب في التقلق والرقي ما لم يتخالف ما لم يخالف من الإسلام عليه هذا شرع الله هذا شرع الله منهج متكامل الحياه اسعاد البشرية. والتوانب بين الخر والمأسنة. وجب الارض بين العقل والوحي. وبين الحلم والدين. وبين العقيدة والشريعة. وبين العباده والاقتصاد والاخلاق. وبين الدنيا, وبين الدنيا والاخره واكتبه ما اذبك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ايها المسلمون. ان هذا المجتمع الذي اقامه الاسلام. على ألا منهج الربانين. له من ثم تميّده عن كل مجتمع لا يدين بدين الاسلام فمن الضائف على المجتمع شيوع الأمن والثمينين وللك ما راض عبادي لقل المسلم يبتعه من الجريمة لأن أدين الإشلام يجد أسماء إلى احترام الدماء واحترام الأموال واحترام الأعراف يبتعد عن اما الرواني البشرية فإنها وإن فوية فما تتبذت منها ان تضطع على كل جريمة من غير خلل ولا حياة من غير خلل ولا حياة ومن خصائف هذه الشيء ومن هذه الشريعة ايضا هو الرقوب الامة لكل الخلق حذر رقوب الابا في المن والإحسان وهقوب الابناء في التوجي والإرجال وحقوب الأقال وحقوب لضع المصلة والنودة وحق الكريم بالكبيل وحق الكبير في بالإكرام والاحترام وحق الصغير واليدي في الشبقة والحنان وحق المراج بالإكرام وحق الجائف المعطيبة وحق غير المسلمين ايضا من واهلين ومسلمين ولا يجمن لك على أو أداء لا مجتمع شائر الزامنين ظهيرا فأداء وصلاة وقوم وأخلاق الإسلامية يطبقها المسلم في حياته كلها. فليس هناك تعاريفية ولا فرائض ولا حكم تجاه ولا ولا ولا حكم حظر الكلام أي مجد وداع. أن يستروا على أعينهم وأحهم مبادئهم وأوهم كلام ما يوافقه كلام ما يوافقه كلام ما من خصائص هذه الشريعة انها مجتمع اخلاقي ينقل الرذيله ويدعو الى الاسلام والجدل والعذاب من خصائص هذا المجتمع المسلم انهم مجتمع متعاون افرادهم متعبد والتقوى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وتوافر بالحق وتوافر بالظلم من خصائصه الرب بين جميع افراده برافقتهم الايمان اخى الازرق بين المسلمين على اختلاف الالوان والاجناس والقبائل ولكنه اخى بينهم في هذا الدين انما المؤمنون يقوى من خصائص ان الكرامه ان انما هي للتقوى ان اكرمكم عند الله اخطاكم لا لله ومال ومنطق ولكن التقوى يكره ويدخل فيها الانسان من خصائصه أليس حظوا إذا فعي فالراعي يتحل ساحرهم كرعيته ويسعى في حل مشاكلهم وتدريج اشتراكهم ومساعد محتاجهم والرعيه يقام ذلك بمحبه رائهم والدعاء والوقوف معهم بكل الأحوال هكذا يريد لسوء المجتمع المسلم من خصائص هذا المجتمع المسلم انه مجتمع تتكامل جميعهم مؤسساته كاملة شرية سعليمية تقامية ارتفالية فضائية امية الكل فيه الدين والجبار على هويته ومنحيه من التبيع والتغيير. ايها المتلمون من خصائص هذا الدين أنهم يجتمعوا الثاني بإطلاق أصلي مشهور أولامة سياسة مفادية فحياة المجتمع فحياة المجتمع مرتبعة في هذا الدين لا بيهوى الناس وآخائهم وما يهوى أنهم لا من خصائص هذا الدين أن مصالحة من القيمة ونفقها المعنوية مفادمة على المصالح الماكية فالمصالح الماكية مما تدوى تدعوها لا تدعوها لا تدعوها لا تدعوها لا هو أخذها من قطائق هذه الشريعة أنه مجتمع مدى مديني في آه واحد فما من تنريق بين الجزين فالمؤمن يصفل ويصوم ويسكي ويحث ويزمع الله تراه في مسجله تراه في في اقتصادياً، جوحياً، فنياً، بنائياً، سواه دائماً يفلحون في الحياة، فإنهم يلجون إلى ذلك ليكون من صالحة، لا تعلم طائمة ما أتى بما، ما تريد منه، هذا المسلم، ومن هكذا المسلم، هذا المسلم أي مجتمع مدني، ودينه بيان واحد. أيها المسلمون هذه الصفائف والقيدة على المجتمع إنما تؤثر إذا أكرامك جملت جميعا بجميع أجزائيها وإنما تكامل إذا أدى كل مرسل منها واسفه الدين ومسؤولية والاجتماعية وأمانته الوظيمية فنأقول أدي واسفة نحو أبناء طوية وجودها والمعلم يعلمها فتلاميذة ويأخذ منه الضرطة حيث ويؤمنه النافعة والطريقة المشتفينة والقيمة بالمشتقين المفتوطة والدعاة الخير يبطول الناس بأمور دينهم ويغللون قضاياهم ويجيبون عن مشاكلهم ونواسل بما يغادر انتاب والسنة وقواعد الشغل الامة الوهاغ الى الله يدعو الهدس والسقوى ويحذي مجده ويربط الامة في دين علماء وفادة وأن مهدى على المنكر وإيجارة السؤال يقوم فيصلاح بإصراح ذوشيء المجتمع وإصراح الأخطاء وذوشيء ذوشيء ذوشيء بحكمة ومهرة الحسنة وطريقة سليمة إذن عزمه ليبتعد عن الشر عن طماعات وعلمه بأن هذا الضغر وعذاب فأن هذا الضغط الواضح فالإسلاميون يقومون بواجههم في المدى الدينين وقضى لهم الدين وينشعون ما في الخير لفرق الدينين ودنياهم ويروز لهم مع الإسلام الصدر والشقة في رجال الأموال ينبقوا لإسلام ما في يفتح بما يجد لهم بالحاضرية رجال اقتصاد مهمة نومة مظلمة اقتصاديا عن الغباة والنورية علميا وفنائيا وزراعيا وفنويا رجال اجتياسة قدر مجتمع المجتمع ليكون أكبر إلى ليكون على الظهر والحق ومعلا قدروا العلاقة الخارجية يقيمون على الوزنية وتراهم جد ما يصنع لهم ويدبر عن البلا واشتقر البلا رجال الأمن فيه يقوم بحفظ الامن والاخذ على يد المسلمين والمفسدين والحافزين بان امه وحمايه الصدور حجه القضاء يقيمون قول في اصل حقوق الهله الملفذون لامور الدوله ما يرى من زواج وقرارات تكون مناسبة توافق شرع الله ولا تقبلوا مع شيء من من الموظفون بالأمور الزهر العقومية يعدون وعلى مواقع الموظفين أنقذ الواع مع البعدي عن المنة والإشواء البلاد الزهر في المسلم يحقق جمديد حقيقي لأن يملك بالفلاد عن أمة ودينه ويتحدى بالإخلاق البغض لك عن دينه أمة الإسلام يمر رعا الاسلامي اليوم بمراحل من أقصر يرى مربك في حياته في أقصر ما يقرمه ويقال وظروبا وتحديات الصعبة ويعاني فيه الكتاب وتبق جنابناه ونزاي بينهم والذفون السابق يقولوا هجوم من عدايه والذفون يستغلق شئونه ومن يرزل المسلم ما يشاهده من هذه وياحيو البلاد التي الى الهدامنا واستلال النظام وتعذر الحياة اليومية ومصارع علمنا وما حصل من تدميش المعامات ونهجز المتركات وتركي الاجتماع البلية حتى بارك البحر مسير ديارهم فرارا من تلك كمسان والمصائف إنما يقصد مصارع العرب المسلم الذي يعمل على رغزنا لعاقيدته وجبهة للعقمة ورحمة ابناء الاجتماع تشتكوا تشتكو في غير حق ولنا بنادي هذه الآليم دمعتنا وطباك لنسوا التابع إلى المعالم في من هذه الأزمان ويوجه على الزياد لا يخفى هذا نسخة قوة نمة المسلمة وطمان عمائها سمزفقها بحساب ربيها وسنة الابيها صلى الله عليه وسلم فكل ما ادخلهم من دين ربها كعفوية عجيزة سأتابك سنو اشتبع ويريكم اعداؤها ويحقق لنا حسابها وكل ما اتخلهم عن دينها وانك مشاءها دي كل ما رأوا شانها وانك وقتك على على و هذه الجريان دائره و هذا الذي يعود بيوم دائره اديساب يغور التخريب والارهاق والاضعاب بالدم ويؤثر في الدماء و الحياة العادلة على تلبيت حاجة الهم وتحقيق مطالب الأبنائية في وجود مجتمع تشعر الظول عدالة وتتكابه ومجرد في الفرق للموقع الحياة الكريمة وتحقيق الموام عادلة وحب الفرق وتكابه المعطلة وتحقيق الوسع وحب الحب الفرق الإسلامية وحدة فعين الشعار الجاهري أو دعوة إلى غير الإسلام فدعوة مفتوضة i don't a team that's get the full ويسعى في حل مشاكلهم من غير تقدم الاعداء والحذر في المجرى الطائفية او النروة الاسلامية على العلماء همه ان يقوموا في, في من حيث على حمال المجتمع المسلم وتقليل القرآن وطرامج واقعية في حل المشاكل همه وتنزيل كانتها والمظاعد المسلمون على قاتل الشعوب على عفاة احمد العزل ومحاربة وجعل أولياء ووجال مصالح الشعوب في أولياء مجمع المادين وعلى الضحية يتبقى حول ويتعو بحالي مشاكل بصورة التنمية بعيدة عن هذه خروة وتفزي ما يلزي البلاد أيها المسلم إنما إلى تأمنا واقع هذا البلد حينما نرى اهتمام قلب الشعب وينفاق الضالي والنبي في سبيل راحة وسلامتها وتجني بها بسن ثم أنشعر أيضا في اتحان الرحية مع رعي يديه والعلاقة القوية بين الرحي وفعية وما أثر ذلك جلام في جلام واستقرار وزباء فنألم أن هذا أولا بالحق كما تكفي يدي الدول التي تعاني من حملها في الرقوب الحيثة لتعلم أن الإسلام هو الذي يفرح حد هذه المشاكل لما فيه من الزواد بلاد كلها أمّا الإسلام إنما في قلباً الشديد هذا القلب الإسلامي السخي المنظم الذي يذهب الذي يرمي إلى إمام الحقيقة والإيمان في قلوب الناس هذا القلب الذي أحدهم. على أن يؤذر معظم الإعلامي الضفاني المنظم أنه دين أنه يعلن في يومي إلى إضاء الأقيدة ودين عليك القلوب الناشية وتميع أخلاقهم لقد سوايا هذا الغدل أدروا السيد على الناشي والشباب الشباب والناشية طعفة التقصية وإسلامية مجال الاحتلال والتقصيري التباري فلقوا كيذا بالضاء التفق ولكن يتبين تبيع لها في السلوء وتبيع لغلا ونسأل في الحياة ونشأل فيها أيها المسلم أيها المسلم إن هذا المنطة يحتاج إلى أي قابل بإعزام جيد تكاثر هذا المنظم الإسلامية اسلاميه يقوم عليها صاقعه الاعلامي جمع غير الشر وفي اللعب الواقع وفي وسائل السلاحات الاعلاميه لتوصلك الى الحق الى الجميع ايها المسلمون, أيها المسلمون. ان من احد اثنان العلماء الذي يفرض الطويل سبابته على الضعيف ويسعى لقلب هويته فالواجب على المسلمين المحاكمه على هويتهم أنواع روية المسلمة والتبعاء على الباليين ومسلماتين عقيدة وشريعة للأخلافة في مدد الكتاب والسلطة عليه في الكتاب والسلطة عليه سواء يتعلق بالتربية بالعقيدة أو بالعبادة أو بالرهيب الشريعة أو بالحلال والحرام أو بالغام المشرفة وشارك المرافع أو بالأخلاف وامريك ججوان الحامضة علىها من عظيمة فعلا نتناقل تحت اي ضغط من الظروف تحت اي والخلوحين في ذات وطر تزييد الوزا المسلمين يستمعون لي على ذلك النبات لتكون عرضية مناسبة عرضية مناسبة للتعامل معلومة ونوّل الضمّة والمدرّة التورّية في التعاون على مشتركة النافع مع التحّط على قيم الأخلاق الإسلامية على ثواب الإسلام وأيّام ال... أيها المسلم، إنّ الزهم الصحيح الإسلام. في خلطه الشاطعة وشموليته في السلامية التي كان عليها والخضر رسول الله والجارعون لهم بإسلام وشارع عليها إذراعهم إلى إذن بعدهم هذه السلامية الآن في الإسلام المعادل فمن العالمين الأنبيذات القويم واخراف المستقيم الذي أمرنا به وأن هذا اقراف مستقيم ومن معالمية الله أن الكتاب والسنة مصدر التشريع والعلم والمائلة وعن الثلمية لا تريد وإذنية ترمو السلم من إذن بالكتاب والسنة وتغييرهما وتعييرهما في أي واحدة العقل البشر ومن معالم الثلمية الصالحة أنها لا ترحيصة لأحد البشر بعد لا رسول الله الله عليه وسلم ما بدر من الزودي والوراء. فالإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن معالي السلقية في أن ان ضراء التوحيد هو اهم الأمور. فالجعوة به. والزعوة اليه. لنعبر الواجبات لعتي خلق الله الحظ. ولعتيان الكتب. ولعتيان بطرقه. فليس الى السلقية فيه. فزع فلاك أخرى وتعلق بالضرائح والشياطين والسعارة. إن عالم السلمية الصالحة تحكيم أدمن الضحافة للنصوص في صبع علمهم وعقلهم ذلك من فتول الله مع تلامة معتقدهم والتفامة ودغتهم مما يعيوها المسلمون من عن السلفية أيضاً هذا هو الشور الإسلام وأنه موجود كاملاً أقيدةً وعبادةً وتدريعاً وقيماً وأخلاً وضمور زيادة وعقلية واجتماعية فالسلفية حركة متجسدة تواكب الأرض وتجدوس الزاد فمن جاء مع السلفية لا بأسلافه ويجعل حديث ولا منهج المجتمع ولا سمسك برنامج الذي ولا من الجزء فمسي الزورة المجتمع فقال لم نطور وخير ديها ذلك المدفع خير قبر الله له لما قد يجل الإسلامية الجديدة على كتاب الله وكنا في رسوله صلى الله عليه وسلم في امتداد الإدار الزورة الصالحة التي قام في محمد عدوهار ومحمد سلوح محمد الله أقام هذه الدولة وأرضى الروائدات على التكتاب والسنة وعلى مبادئ ناطعة وعلى مهد ستبين الصالح أجمع في الأمن والاستقرار والثمانيين الأمن والثور الثمانيين معلاغين بمسجد عبد في كل المجالات حتى أقام هذه دولة عشان مع معدف ومع ومعنات الحقيق مع التحقل والتنسل في هذه العقيدة السلامية الصوارحة أيها المسلمون إنه هناك إن هناك دعوة تجري بأم إسلامية تنادي بالخزنة العبرية بالأعدالة من المشاواة جوز دعوة سحر مباشرة نقول هؤلاء إن الإسلام تبقى تلك التفالي كلها من أكثر من أربعة عشر قرم من الزمن ولو فضلتها بأرض وعاكة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل بأي ولكن مقومها في الإسلام خير مقومها منهم بل فالفترية الاسلام تحريف العبد من الإسلام ومن ومنها الإسراء والكبور ومنها قلات الحراء ان يكون عبدا صالحا فالإسلام لا يضع في الإسلام ولا ولا بين الحق ولا الباطل والشطراع والفساد والخيل والشر يحزم الدورة والتمرش والولية والنباعية الإسلام يدعو العدالة والعدالة والإسلام في الروع إن الله يأمر بالعدل والإسلام ويجبر والعز الإسلام وادع معكم معه معه معه مع معه وتآمره مع مجتمعه في بالإسلام لا يتحقق إلا بتطبيق شرع الله وتطبيق عدوده في القليل والجديد أيها المسلمون أيها المسلمون لا قلت للمسلم أن يتأمل حقيقة دينه وأي أعلم أن أهم الدين دين كامل من دوجل عليك المساوى ساوى, ساوى ليسا وبيل عشر كلهم ساوى المسلام كلهم قال تعالى يا أيها النات وإنا خلقناكم من ذكر ومن وقال وقالت عنكم العدو وقالت الله عليه وسلم أنكم من عالم وعادوا من ذرى ساوى غير البشر يساوى بين البلدكة والإنسان في الكلام الإجتماعية والحياة الكريمة والحياة والحظوة والتكاثم الشوخية واللقوبات الأخراوية إلا أنه يرى أن من كل من الرجل والمرافق الخصوصية في بعض الأحكام مرعاة في المرعام المرعاة معه الضعب الكرسي والاجتماعي والنفسي وعن من ذاك بها ومنعه يا دينكم فاستعروا به وزيقوه به وتنستقوه به واعلموا انه يمع لكم خيري الدنيا من عملة البشر أيها المسلمون يا من جمعكم الله بقوة الاسلام ورابطة الايمان استقوا الله في واحذروا مجاهد اعدائكم المستسفين بينكم الذي ليذوبكم واجعل فتي العداوه بينكم وبين قادتكم فاتقوا الله بانفسكم واحترموا السماء والاموال والاخلاق اجعلوا المصارى لحفظ الامة صفقوا الاجتباه وتنسفوا بالعجلها اي اذاك في المرأي لا يؤذر الاسلام في حل مشاكلكم بالحزم للعقل والحكمة لا عزة حزمها وتزمير الممتلكات لا عزة حزمها فالامة وتزمير الممتلكات ايها قادم اتقوا الله من شعوبكم واعادوا من الفقر والزاي والبطاله والايمان واياكم ارعاكم اياكم تغلبهم أو تغير الاسلحه التي اتخذتمها لعدوكم في وجوههم اياكم تسرق في وجوههم طريق التقدير والعلمان والتجويف لاجل اذكار كلمتهم فهذا امر باطل لا يطيبه مسلم امر باطل لا يطيبه الله جل وعلا يا مساجد بنوائكم رائعة، استقبالهم يا واعلموا وألوازم مسؤوليتكم نحو دينكم ونحو مجتمعكم مسؤولية كثيرة، لاحذو على أن تكون قنواتكم جامعة تلك الامه من لها من سخرها الله سر سر سر سر سر سر سر سر بما سر سر سر يا في الآية صانع القرى في المجبلون من يأطانع القرى صانع أطانع القرى في عالم الغروري ولو في مداز الدولية لا يعلموا أو لا عليكم أن الرياض نعلم سواكم الثمين تمسكوا وذلك عليه علي والذي لا دين دنيئ فبالرغم على حال عند تعيين ذلك فان هل يخالف الله الا يكون المؤمن وان لا يمارس عليه او يكون قبولها في هذا الى الله اليكم ديننا وعندها ستقين ان اوبروا اول انكم وهو في تبع على دينها يتحدث ثانيا فكذاب هذه الدول في قدر المسلمين وأنه إليه جبيا والسلام لما يجمع مع التحف على ما يخالف شرع الله حجة بيت الزمك حرم الله على نعمته أن وصلنا أصلكم إلى هذه البلاد المقدسة فأنا أصلكم إلى هذه الفلاة المقدسة فأتيتمها وجدتمها أمن ومعنا سحمدوا الله على هذه النعمة احيطوا براء الله بكم ألا أنتوا هذه الشعير بصدق وإخلاص اتفعين كتاب ربكم وهذه نبيكم صلى الله عليه وسلم انظروا بعين قصيرة ما وفق هذه البلاد من هذا الأمين وعلى الاستقرار والارتباط بين الرأي والرأي ثم انظروا ما قد يشكلت الشيئات من تبعات العالمين والمشاعر والعجمات المتأولى فنقضى الزمنهم كلها على بطل الله ثم في يجينا مقرات هذا البلد وفقهم الله لما يحكوه ويا الله إن هنا كم تأثير الأمم في الأمم يريدون في سلحة والشعور والشغر والبلاب فكن يدى سعيرة وعينة وعينة وعين وعين سعيرة كن معين سعيرة ويدة واحدة وتأكل معين إن الحج بالإسلام سميلاد المحاصرات والمساومات والشعاد الآجية والرشاء الشعر والشخصية والآلاء السياسية والمواه والمواه والأمالية المغيظة إنما جاء لعبادة الله ستسجلنا وعلى والتقرب إليه وجميع الكلمة وتعليل الصفور قراء الظلم والأمة المجلمة تحضروا مكائد الأداء لن يجيش لن يجي الحج يجي من أن يكون من ضمن سياسياً انظر المهاثرة فكل هذا مما يرضى الإسلام فاجلقوا الله بأموتكم عبادة الله اشعرواها على هذه النعمة واجلوا لأولادها بس في السويق والسداد كم بدلوا من الجسال وبدلوا من جهود وامنوا السود وبدلوا كل الحتمان في سبي سباعة الفرجال فرجال, فرجال الله الحرام فرجال الله الحرام في يوم من افضل الايام يوم معرفة ذلك اليوم الذي اكمل الله به الدين واتم به النعمه ورضي الاسلام لنا دينا اليوم اكملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذا يوم عرفه خير ان يقرر الدرائد وأعرفه وخير ما قاله وخير ما قال النبي يولون من قبل يوم عرفه كما قال الله عليه وسلم خير ما قلت وأنا والنبي قبل يوم عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا يوم ما ولا في هذا يوم ينزل الله بي إلى سماء الدنيا فيباهي في الأرقاء السماء انظروا إلى عبادي أتوني شهداً ضبراً ضعرين أجهدكم أنه قد رفت لهم هذا يوم عظيم جبوا بارك الله بيكم إلا أن تقلوا الشمس وكل عراب موته وتحضوا وتحضوا حدودها وأعلامها فَوَقُورُ في الْيَوْمِ اليوم لِلَّهِ وَذَكَرَ لَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ رَاجِينَ رَحْمَتَهُ خَائِفِينَ مِنْ عَذَابِهِ سُبْحَانَ الله مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا ثم وفدوا بها في العربة الطهر والعرض جمعا وقصرا كما تنبغوا ان شاء الله انفرقوا منها بعد غروب الشمس ولا تنفلوا قبله قصروا من ذلك وفدوا فيها المغرب والحشاء جمعا وقصروا ما تنبغوا وبيتوا ولكون من الليل منها ولكم لنصراء من السليل ونأضل يبقى حتى يصلي أبي المجر ثم منها من ذلك إلى عيامنا ورموه ثم أهل مع القوى وقد حل كل شيء مع ذا النساء وينصف بالبيت وثابة الصبع المرة فقد حل كل شيء حظوا مع ذا النساء ثم مجمع رجل أيام الثلاثة بعد الزوال في يوم الثاني والثلاثة ويوم لجمع انت عجل ويوم لجمع لمن ساحقه ثم وازمع البيت وازمع بسلام وأمان عباد الله إن الموت نهاية كل حي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام كل شيء يضمحل الموت وإنما القول والقول والبرهان فربه هو الذي خلقنا ويخرج وجهه بتاء ساعد الاشتظار ومفاق بركة الدنيا وجاءت الثفاق والثفاق والثفاق ذلك ما كنتم يمتعين تذكره في القبر وظنة تذكره في الموكب ما تذكى قبر وظنة وعنه إن من رياض الجنة أو ربكم من حغر النار الوقت الله في ذلك الموكب العظيم وهو الشديد في يوم كان مقدار خمسين عالفة يوم نقب في أنجئ حافية حقابية عالية أفداننا حقابية أقدامنا شاهد أصرارنا تذكر ذلك اليوم العظيم الذي تشن فيه على قديمي لمروث الحباب ويزاد في حدها وتصرهم الشمس فيأكل عرب على قد أمانه من ولا عقبيه من ولا ومنهم من يرزيه على الجامعة ثلاثة ويوم عرضي على الله جوين دور على الله لتبن تذكر آخر يوم الجزائر والإبداع تذكر يوم الشرطة كتابك إما بيمينك أو بشبارك تذكر ميزان الأعمال <سؤال> فمن الله ثبت الله الذين في سلا اذكر اخي يوم يدوموني بتخول الجنة وتلا من يوم المنادي المنادي يا اهل الجنة إن لهم انت حق فلا تباسوا وا انت صحوا ولا تفهموا وانت فلا تحرموا وانت تحيوا فلا تموتوا ستأذكر يا المنادي المنادي يا أهل الجنة إن لكم قالوا ما هو. فيخذونه من النار قال التجار ثم النعيم يوم ينادي المنادي يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت توبوا الى الله من سيئات اقوالكم واعمالكم جزوة النصور يا أيها الذين آمنوا تقو إلى الله جزوة النصور حامض على برعي الإسلام من الظلاث والزكاة والفون والحج ولفاق الكريمة وابتعدوا عما حق ما صاروا عليكم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعزل الشرك والمشركين وزنف العزاء الدين وانكر عبادك الموحدين واجعل لهم هذا الزلام وفإنه وزائرة للمسلمين العالمين. اللهم من بيومنا والمسلمين المسلمين وعز بين قلوبهم واصل ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اصلح المسلمين اللهم اصلح المسلمين واجمع بينهم رعيتهم على خير الاسحار وجزمتنا ما ظهر منهم من اللهم وفق امامنا امام المسلمين عبد الله من عزائم خير اللهم كل عنوان صيروا اللهم من فوق السحاب والسلع والعالمية اللهم وكب الصلاة وتروى وتوالى الله على السّ وعالم السماء وعالم السّمّين اجمعين اللهم ارحم ارحمنا أمير الله ارحم اللهم رحم أمير الفلان العين ومن له رحم وجعلنا نائم الخيران اللهم وقف وجعلنا نائم السعيد لما في بلوة الله اللهم كل عنوان صيروا كل ما حمّ منك على كل شيء اللهم going to give up me اللهم اجمعنا خيرا واشتركوا الرسول لرئيس المتبديل خاد رئيس وفقه الله وعانه ورصبعه والآخرية أسأل الله وفقه منه وإياه لما يحبه ويا الله يالله. ربنا آذنا بالنها حسنا وبالآخرة حسنا وفينا عذاب النار سبحانه ربك رب العزة عما يطبون وتلاونا المرسلين والحمد لله رب العالمين وفضل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله on the party get run